بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساء بما عملوا ليجزي الذين أساء والذين يجتنبون كبائر الإسم والفواحشين المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن في بطون أمهاتكم فلا انفسكم واعلموا بما تتقون الله الله الله الله ولللاجماقس سَمَاءٌ وَاتِيَةٌ مَا فِي لُبِّهِ لِعَجِزٍ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا يَجْزِي اللَّذِينَ نخسنا الله الله الله الله الله, الله الله الله الله الله ما الله اكبر ما شاء الله ان ربك واسع المغفر ان ربك واشع जी <تصفيق> الله الله الله الله الله الله, النبي. النبي. الله الله الله الله كرمك الله يشفى حضره <تصفيق> أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تمزكوا مَسْكُنكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى الله الله الله الله بر ول سهل حمد يكرمك ما شاء الله امين الله الله الله الله, الله لم ينبأ بما في صق موسى وابراهيم الذين رصوا <تصفيق> افروا الذي ثل وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى النبي محمد. محمد الله الله الله, الله, الله. الله. اللهم اشرح صدرك يا رب تم لم ينب بما في صخ في موسى وابراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وألا <تزل واجرة وزر أخرى> <اللا تزل وزرة> وزر <أخرى> لا تزل الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه وأن ليس وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى خلق الزوجين ذَكَرَ وَدَّنْ سَبْحَانَكَ يَا رَبِّ مِنْ نُطْفَةٍ <تصفيق> وأضحك وأذكى وأنه أمات وأحيى وأنه خلق الزوجين الذكرى وَأَنَّهُ كَانَ رَبُّ الشِّعَارِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ عليك لَكَ عَدْلُ وَلَا إِلَهَ الله الله الله الله الله الله وَأَنَّهُ لك عاد اللولى قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظم إِنَّ نُجُومَ كَانُوا عُلُماً وَأُفْقَاءَ وَالَّتِي كَتَابُوا فَغَشَّ جَلَّ مَاضٍ شَفَّ فَتِلٰى زِفَّةٌ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفُ أَفَمِنْ هٰذَا الْخَدِيثِ وَتَضْحَكُونَ عَلَىٰ تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ كون وَأَ شمدونَ فَس جد لل وَابُذقابتس س شَ ق الله الله الله الله أفمن هذا القديم يتعجبون انتم صامدون اطمئن هذا الذي تجاوبنا وتخفونه الا تنفكون او الساعه والشط قول الله الله الله الله الله الله فتلازفة ليس لها فَمِنْهَا ذَلِكَ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وتبكون <تصفيق> وأذن قاموا الله الله الله الله الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم قد تربت ساعة وانشق القمر وإن يروا يتاين يقرضوا ويقولوا أهل مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر استقب وكل امرئ مش نقد على الله الله الله الله الله الله وكذبوا واتبعوا اهوا كل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنفر ولقد <تصفيق> جاء رحمة بالغة فما تغن النذر وكذبوا وكل امرئ مستقر حكمة بالغة فما تغمن نذر صدق الله